إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ قَدَ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطَرَةً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 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تبعوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ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 يَكْتُلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُمْ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكْرُو لِي أَذْكُرُكُمْ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ